118. وليالي العشر 119. والشفع والوتر 110. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم 118. وثمود الذين يابوا الصفر بالواد 119. وفرعون للأوتاد الذين قضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب علي سَوْطَ لَبِنٍ إِنَّ مَا <تصفيق> إِذَا مَسَّتْكَ الضُّرُّ نَادَىٰ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا 119. فلا تكرمون اليتين ولا تحضون على طعام مسكين 111. وتأكلون تحبون المال حبا جما كما إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Uh يَوْمَئِذٍ لَّا يعذب عذابه أحد ولا 1. Seyomئذ لا يعذبي憂 lazában a glamoury فدخل لي في عبادي ودخل لي جنتي.